فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 َّذينَ يَذكُرُونَ اللهَّه قِيامَ وَقُودَ وَعَلَ جُنُ بِهِم وَييتَفَكَّرون وَييتَفَكّرُونَ فِي خَلْقِ السَّموَاتِ وَالْأَررضِ رَبَّنَا رَبَّنَا مَا خَلَقُتَهذ بَااطِلَ سُببحانكَ فَقِنَا عَذَابًَا الن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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ لا لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها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 اجرحم ڈربیم ان شریش یوحل منسب وسا رو و رابلہ وت کل لا کم تو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 وَآتِ النِّسَاءَ صَدَقاتِهِنَّ نِحلة فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ, فكلوه هَنِيئًا مَّرِيئًا تُنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِالْيَتَامَى حَافِظِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن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 ارزقوهن منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتق الله فليتق الله وليقولوا قولا السديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا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 مِن بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة مِنَ الله إن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 وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا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 ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى